وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إلى المؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بدينا ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعالوهم بين أيديهم وبأيمالهم مشتركم اليوم جنة تجري من تحتها الأزهار مشتركم اليوم تحتها الأزهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرنا نقت باسم النوركم قيل رجعوا وراءكم فلتمس النورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معتم؟ قالوا بلا. قالوا بلا ولكن كن فتاتا أنفسكم وتربصتم وتربصتم وأرتبتتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم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 يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم, والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك ايك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الانوال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراكم صررا ثم يَهِيجُ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب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 وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتداعوها ما كتبناها عليهم إلا بتقاؤر ضوان لله